يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أرزق الهدى من للهداية يسألوا اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبد حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسلوا ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضلوا